Malé kymy dní, já kana budua, já kana stari. غير المغضوب عليهم ولا يس <الضالين> <أمين> <يا سين> والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لِتُنذِرْ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فَْ شَنَهُم فَهُمْ لا يُبصِِرُون وَسَوَاء عَلَيهِمْ ذَرتَهُم أَمْ لم تنذرهم لا يؤمنون. ما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى اننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام ضرب لهم مثلا أصحاب القرية إدّيان أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إن إليكم مرسلون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 وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إن تطيرنا بكم لإن لم تنته لنا رجمنكم ولا يمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم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 اتتبعون الله يسألكم أجره وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آله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 قيل دخل الجنة قال يا ليت قومه يعلمون قال يا ليت قومه يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جوده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 ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تُبِتُ الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم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 كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ المشحون. وخلقنا لهم من مَا يركبون. وَإِنَّ شَأْنُ يُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ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 فَالْيَوْمَ لَا تُغْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلِ فَكِهُنَّ هم وأزواجهم في ضلال على الأرائك متكئون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة وَلَهُم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز يوم ايها المجرمون الم اعهد اليكم يا بني ادم الم اعهد اليكم يا بني ادم ان لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون. إصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون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 يرهنن نكزه في الخلق ومن نعمر ننكسه في الخلق افلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن HUWA ILLA ZIKRUN WA QUR'ANUN MUBIN LIYUNZIRA MAN KANA HAYYAN LIYUNZIRA MAN KANA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 فلا يحزنك قولهم اننا نعلم ما يسرون وما يعلنون فلا يحزنك قولهم اننا نعلم ما يسرون وما يعلنون ارَا الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ كُلُّ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ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 دا شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء